وَلَمَّا أن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطٌ نُصِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إنا منزلون على أهل هذه القضية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا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 وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لضتاب المبطلون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 قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ الْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثَلُ الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَنَهْدِيَ نَهُمْ سُبُلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام